ذلذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالا للقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اذخنتموهم فشد وثاق فشد وثاق فاما من بعد وان بعد واما فداء حتى تضع الحرب او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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دَمَّرَ الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم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 وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَعَنَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا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 وَيقول الذيينَ آمنوا لَلا نُزِل سُورَة فإذا أُنزِنَت سُورَة مححكَمَة وَذكرَ فيِيهَا القتال وَذُكررَ فِي الكرَ فيِيهَا القِتال رَأيتً الذينَ في قُلوبِهِم مَرَبُ يَظُرُونَ إلَكَ نظنظرَ المَرش عليهه منِن المَوْتِ فَأَل لهم طاتُ وَقَ مبُوف فإذا عزَمَ الْ الأمرُ فَلَ صَدقُ الله لَان خَيْر لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم مِنْ بعد ما نسول لهم وأم لا لهم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 ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضانهم ولو نشاء اريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم ويعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل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 تتولوا يستبذي القوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق>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 انمى وشاءت مصيرا ولله جل ود السموات والارض وكان الله عزيزا حكيما ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله يد الله فوق ايديهم فمن يكف وقو على نفسي ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسياتيه اجرا عظيما